وَمصَدق لمَا بَ يدَ مِ التات وَحَّ لَك بعغ الذي يحمَا لَك وَصدق م بَ لديَ م التات وَحَّ لك بغ الذي يحرمَا بآية مِوَّكم وَجدكم فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله